وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيلِ لَحَا دِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم